الذي المصلح، فإن سبعة لهم لا شك أنهم مصلح، لكن يسبو الله عارف. وقناة قاعدة ثالثة وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح، بتحصيل المصالح، وتقيل المفاسد ما أمكن. هذه القاعدة التي سار عليها حالتين الدين. ويدل على هذا قول تعالى إن هذا القرآن يهدي نتيه الأفضل فالجين الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاق بقدر الأمكان بقدر الأمكان هل هذا جامع هذا جامع لأن المفاقح لا الصحيح إنما من سابتة وأن هذه المصلحة يشهد الشرع لها فهي داخلت المصالح الشرعية والا ما شهد الشارع أو شهد بقولها فهذه مصلحة وإن ظنها صائبة مصلحة هذا هو هذا هذه نجومانة الشيء يعني لا نثبت الدليل المسمى المصالح المستنكرة يعني اثبات دليل المشكلة. يجينا كل انسان يقول هذه من المسافة مرسلة تخيل ربل بنو من هذا اللي سبوا عليه المشتكين ما ما سب إلا هذا أو مثلا رجل يفعل منكس. لو نهاية وعند انتقد على ممكن أنكر وخذ يبقى على مكث مثلما ذكر أن شيخ الإسلام حين استولى التتر على الشام مر بقائفة من الجن يشربون الخمر ويعبثون به، ولم يقل لهم شيئا. وكان مع مصاحب له فقال له لماذا لم تنه قال لأني لو نهيتهم عن ذلك لتركوا هذا وذهبوا يعيثون فسادا في أعراض المسلمين واموال المسلمين. وبقارهم على على على ما عليهم هذه النص اهون من الاعتداء المسلمين على حرمائهم. إيه. وبرعهم. ثلاثة أمنية ألا أنا أتسأل. القاعدة الثالثة والثلاثون طريقة القرآن إباحة من المعتدين ومقابلة معتلي. إباهة الاقتصاق من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب والندب أو العفو والإحسان إلى والندب إلى عفو والإحسان والندب إلى عفو والإحسان هذه ثلاث حالة الاقتصاق كائز ظلم ممنوع عفو وإحسان مطلوب لكن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه إصلاح لأن الله يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله أما لو جاءنا رجل مجرم فعلى جريمته وقلنا عفونا عنك قال الله عافيكم فأخذ العفى ولها تضرب الناس نعم إنا عفونا عنه بالأول عن ضربنا فلما عفونا عنه ذهب بيضرب الناس هل في عفونا هذا الإصلاح؟ لا ولهذا يجب في هذه المسائل أن ننظر الانسان إلى الأمور بعين العقل، لا بعين العاطفه يأتي رجل متهور مثلا ويدعف لك به أو أخ يجون الناس اللي عقولهم بعيونهم فقط يصلحون عليك ارحم هذا الرجال اعتقه له أولاد له كذا. ويأتون بما يرقق النفس للعفو عن هذا الرجل لكن ما يعلمون إن هذا الرجل لو عفونا عنه الآن لا ببلية بعد في اخر النهار فهذا ليس اهل العفو فكل الايات بل كل النصوص التي تحث على العفو يجب أن تكون مقيده بقوله تعالى فمن عفى واصلح فاشرع الله لأنه إذا لم يكن عفو السلاح كان ظلما، وظلم منوع. طيب هذي هذي الطريقة، ففصارت الأحوات لا قصاص، وعفو وظلم. فظلم من منوع، والعفو مندوب وقصاص يا أجمع. نعم، وهذا في آيات كثيرة كقوله. وإن عقبتم فعقبوا بمثل ما عقبتم به ولين صبرتم له خير للصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عثى وأصحى فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فذكر المراتب الثلاث ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات اقتصاب وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه فمن انتهته فقد أباح الله دخل الاقتصاب منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر وقوله فمن يتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اقتصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ومن قتل مضروما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا لا يحب الله, لا يحب. لا يحب. لا يحب الله الجهر بالسوء ولا القول إلا من ظلم الآية ولايات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم قول هو من قتل مظهر فقد جعلنا لوليه السلطان هل هو سلطان كوني او شرعي شرعي وربما كوني أيضا. لان يسد الله العفور على هذا القاتل ولهذا يقول عاما القاتل مقصور ولو بعد حين لمنهك فقد جعلنا لوليه السلطان ويدل على هذا أنه شامل للسلطان الكون الشرعي قوله فلا يصرف في القتل يعني كان الأمر مفتوغ منه وأن هذا القاتل لا بد أن يقتل لكن لا يصرف الوليد في قتله ولا يتجاوض ويتعسل في نفس الشفاء الثامن السبع ايوه طيب طيب طيب الله قصته 37 في الله قصته على أعمال العباد وهذا 37 العظيم الله به النبي صلى الله عليه وسلم في الله قصته 37 والمقصود, والمقصود, والمقصود. عمل أعمال بنيات، والمقصود هنا أن أنه ورد ورد آيات كثيرة كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وأعمها أنه رتب الحصول الأجر الأجر العظيم على الأعمال بيراده بيراده وجمعه بيرادت وجهه بما ذكر ملك رفعة و المقوها الناس. قال ومن يفعل ذلك سرع مرضا الله فتغنى فيه أجر عظيما تبتع خيرا في من النسوة إنشاء أمر من أمر طعم معروف وحول صالحين أهلا مجرد أشياء في الخير عليك من المعروف وكالي طلبات ولكمين ذلك الضوء الأفضل ما, ما, ما, ما فسوف أجر عظيم <تصفح> أما من يتعرف لياءا وسمعا وإعرف الله وحصل الزاح و.. وصدقه فإنه لا عليه عظيم أو لا وتعالي وقال الله وقال الذين ي... وقال الذين يفقون وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابلته وفي مقابلته قال في هذه العين أو ولاي ولاي ولاي ولاي وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء نأ <تصفيق> مثل لي ما يمر لا ولا شيء هذا يمكن ما مو لا قال يا الناس ومثل يبقى معكم وين زين بهذا وفي مقابله قال ديا دي عنا ورضو ودحوه الله ووصف الله نبيه وخيار خلقه وخيار خلقه من الصحابه رضي الله عنهم بانهم يفتغون فرغا من الله وللوانا وقال تعالى في الرجعه وضعونتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم وقال تعالى من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مبار فإن طبن لكم عن شيء منه نشتا فأكلوه هنيئا مريئا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم وقال تعالى وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفتد من المصدق وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تواخرنا إن نسينا أو أقطعنا قال الله قد فعلت ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وذكر الله قتلا الخطأ ورتب عليه الدية, الدية والكفارة ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعظب الله عليه ولعنه ويعد له عذابا عظيما وقال في ومن قتله, ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن النعم الايه وقال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم تحذرون الى غير ذلك من الايات الداله على ان اعمال الأبدان وأقوال اعمال الابدان واقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب اجر أجرها, أجرها, أو اجرها او وزرها بحسب ما قام بالقلب عليك <تصفيق> لأن هذا المحرم إلى المحرم بمجرد صوره يقوم بحكم أين المحرم؟ فمثلا لو ذنى الإنسان نقوم بسيطة مجردين وذنى مثلا مرحباً الرحيم الحمد لله رب العالمين وصبراته والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى الضاعدة الثامنه والثلاثون. قد دلت آيات كثيرة على جب خاطر من كثير القلب ومن تشوقت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحباب، وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرسل عباده إليها في عدة آيات منها المطلقة فإنه لما كانت, لما كانت في الغالب منفسرة القلب حزينة على فراق بعدها أمر الله في متعتها على المقتر قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام زبر خاطرها أن تمقث عند اهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقه والكسبة في مدة العده إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقة وقال تعالى وإذا حضر قخمة أولو القربى واليتامى والمساكين فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآته حقه يوم حصاله وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة و... وذلك لأن يوم الحصاد يوم الحصاد يحضر الفقراء في الغالب فكان يعطاؤهم مناسبا جدا لأنك أنت تحضر الزرع وتكدسه وتخد فينبغي أن لا تحرمها ولا تقاهم. وكذلك فكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصدمونها مسبحين. وتواصوا أن لا يدخل أن لا يدخل لا اليوم عليكم السين. وقال تعالى إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما. فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفض لهما جناح الذل من الرحمة و... وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل و... وابن السبيل إلا؟ إلا المهم أن قوله بل يبلغنا عندك الكبر لأنه إذا بلغت الأم والأب الكبر ضعفت نفوسهما ورقت واحتاج إلى من يأحمهما حار من وجه. من وجه آخر إذا بلغ الكبر فإن الإنسان يمل منهما ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرا في ميزان الحال <تصفيق> وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وعصفيائه أوقات الشدات وإجابته, وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات وأمر عباده بانتظار الحرج عند الأزمات فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه فينبغي للعبد أن في يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره ويعتبره عند وجود سببه القاعدة الثلاثة والثلاثون في طريقة القرآن في أصواته. هذا واضح. <تصفيق> وهذا من العادات العالي والفضائل الخبيثة. إن عندما تجد الإنسان كثر القلب مما بفاته محبوب أو غير ذلك، فينبغي أن تصل عليه الفرح والسرور. نعم، وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو. أعظم فاذا ترك لهم بعض ماله تقول ان من الناس من تذبت لهم اموالهم كلها واذا أصيب بمرض في عينه تقول ان بعض الناس قد يصاب بالعمل وهكذا حتى تخفف عليه الامور ومن ذلك ما مر علينا في تاسس الصباح من المصار النصارى القاعدة التاسعة والثلاثون في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية طريقة القرآن في هذا على طريق أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية والى دفع المشاكل ولو لم يكن في القرآن من هذا, من هذا الا قوله تعالى أوه. إلا قوله تعالى ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر. وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم سورى بينهم فالأمر مفرد فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور, أمور المؤمنين وشؤونهم, وشؤونهم ومستجل ومستجلات ومستجل ومس مس مستجابة هو مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع مستجع يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاء مضارهم معلق بالشورى والتراود, والتراود, والتراود على تعيين الأمر الذي والتراود على الأمر الذي يجرون يجر يجر يجر يجر يجر يجر يجر يجر يجر عليه وقد اتفق العقلاء أن أن الطريق الوحيد الصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى ان يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها باعمال, ب... ب... بأعمال أفكارهم مجتمعة فإذا تعينت المصلحه في طريق سلكوه وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه وإذا كان في ذلك مصلحه ومضرة نظروا أيهما أقوى وأدلى واحسن واحسن عاقبة وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المطلحة ولكن ليست أسبابه عتيده عندهم ولا لهم قدرة عليها نظروا بأي شيء تدركوا تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضه وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب ولو ولم يملكهم, ولم يملكهم اليأس ولم يملكهم اليأس والتكالُ على غيرهم، ولم يملكهم اليأس والتكالُ على غيرهم. وإذا عرفوا وقد عرفوا، وإذا عرفوا وقد عرفوا أن استيعَل لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوى والأقوى للقوة المعنوية. جدوا، جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصدحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة يجب بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصبحته فيقدمون في موضع الإقدام ويحتمون في موضع الإحجام وبالجملة لا يدعون مصدحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحطيلها وتنميتها ودفع ما يضادها ويلح وينقصها، فهذا النظام، فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان، وفي كلامه ضعيفة، وفي كل أمة، وفي كل وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم من قوة فهذه الآية نعم. نص صريح في وجوب الاستعداد للاعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده وفي كل وقت يتعين, ما ما يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي ارشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا ولكل وقت لبوسك ولكل وقت لا لا لا ولكل وقت ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما او أن قلبتم على أعقابكم فارشد عباده إلى أنه ينبغي ان يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم وما ذاك إلا بأن يستعطوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام به غيره وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم وقال تعالى فاتقوا الله من قطعتم أي اتقوا غببه وعقابه في القيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة جماعة ومنفردين فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فانه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعه فلا يكلف فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون وكذلك كل مفسده ومبرره لا يمكن الشنابه الا الا بسلوك بعض الطرق بعض الطرق السابقه واللاحقه فانها داخله في تقوى الله تعالى وذلك لان وذلك ان ان نازم الحق ان لازم الحق حق والوسائل لها احكام المقاصد ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا لأنه يأمر لنا الآن شيئا الشورة يعني تشمع الأمة وتشاور في أمورها الداخلية وخالصية لأنه إذا صدر الأمر من الشورة لم يكن رأي واحدا بل كان عدة آراء ومن المعلومة أن عدة الآراء أقرب إلى الصواب من رأي الواحد بل إن الإنسان أحيانا إذا تخرر الأمر ونظر يتبين له الخطأ أن الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة ولكن كذلك احيانا ينفذ شيئا ثم يقول ليس للمنفذ لي ليس لبقيه لي أتروى في الأمر وانظر. حتى يكون حكم على يقين وتؤدى فهذا وهو إنسان واحد يجد من نفسه أنه كلما قرر الأمر ونظر فيه كان إلى الصواب فكيف إذا كانوا جماعة؟ ولكن المشكل في زمن هذا المشكل هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسنا فيه مختلفا وهذه البريد يعني لا تكاد تجد انسانا يتكلم في, الأمور في امور السياسه الداخليه والخارجيه وهو يقصد مصلحه الامور وهذا هو الذي يجعل الانسان يتحير احيانا ويقول ماذا تنفع الشورى كل واحد من هؤلاء المتزاوجين لا يسعى الا لمصلحة الخاصه ولهذا تامل امرهم شورى بينهم أمرهم يعني ينظر الى هذا الامر وهو امر جميل ليس أمرا خاصا فهذا هو الذي يوجد أن يقول القائل كيف يمكن أن نحصل على مدى الشورى من نثق بدينه وأمانته ونصفه على قليل لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتذيذ لكنه قد يكون خائنا من حيث الأمان ولو وجدنا مخلصا فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتحكي ف... فأمر الشورى لا سكانه خير ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل للشورى الأمر الثاني من ما أشر إلى الشيء الله أنه ينبغي للناس أن يعتزوا بأنفسهم لا بقوةهم وأن يعتقد, وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القرائد لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرا وتصرفا فإنها تهن نفوس إذا فقد ذلك الواحد وقد الله ذلك قوله: وما محمد إلا رسول قصة قبل الرسل أفإن مات أو قتل ما لا هل إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما يقالهم بقية على الإسلام هذا ما سيكون وهكذا ينبغي لنا أن نركز على الرئيس الواحد بل نعتقد أن بل نعتقد أننا كلنا قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إلى فطد وأن نجعل تلع... العمل سائرا على ما هو عليه وهذا نعمران مهمة ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اذا راى قائدا قد ركبهم الناس وغروا به فانه يعذره لسببين السبب الاول أن لا يتكل الناس عليه والسبب الثاني طردا لاعجابه بنفسه وارتفاعه وتعاليه وتكبره فهذه أيضا مهمة جدا ولهذا نسمع اسمى عن بعض الغطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم يقولوا أنا لست فلان ويسمي نفسه ولكنكم كلكم كيف شكراً كلكم فلان يعني أنه إذا كان السياسة, السياسة قد يجبتكم وأن المحلو يكتابه قد أن تجعلوه فتفرح تفرح لشعبية ولكن إبقى من كلكم كل أنكم ذلك وردوني ولاتم كريمين في رفا الشيخ تحينوا إلى هذا ومن الآيات الجامعة السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمى يعظكم به الآية والآلة التي بعدها